وعقبه عادة يحصول العلم المقتصب عقبه أي عقب عقب النظر عادة يعني حصول العلم حصول العلم بالمطلوب عقب نظر صحيح هذا عادي وليس بلازم نعم يعني هم اختلفوا حصول العلم بعد النظر الصحيح على أي وجه فمعتذر قالوا على وجه التوليد يعني النظره يولد هذا العلم كشخص أمسك بيده مفتاحا ثم هرك يده فحركة المفتاح يتولد عن حركة اليد كذلك العلم بالمطلوب يتولد عن النظر فهم يقولون هذا إذن حصول العلم لازم لا بد إذا وجد من الشخص نظر صحيح لا بد أن يحصل له العلم بالمطلوب كما أنه إذا تحركت اليد لا أبد من أن يتحرك المفتاح. نعم. وهم الأشاعر يقولون ما هو بخلق الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يخلق العلم بالمطلوب عقب, عقب النظر الصحيح. ثم هم اختلفوا. حصوله هل هو عادي أم لازم فجمهورهم قالوا هذا على سبيل العادة يعني عادة إذا وجد نظر صحيح فيفيض العلم بالمطلوب أو أجر الله عادته بأن يخلق العلم بالمطلوب أقبل نظر صحيح وبالذل شاعراء ومنهم الرازي قال لا هو لازم لكن هذا القول الثالث بعيد لماذا لانه اذا عقلنا انه من خلق الله سبحانه وتعالى فكيف نقول لازم فان الله سبحانه وتعالى قادر مختار يفعل ما يريد يجب عليه ان يخلق العلم بعد النظر الصحيح لا عليه شيء يقول يحصل العلم المكتسب عقبه عادةً يعني حصول العلم بالمطلوب عقب النظر صحيح هذا أمر عادي فلا يتخلف الحصول, بالمطلوب الحصول العلم بالمطلوب عن النظر صحيح إلا خرقاً للعادة عادةً يحصل نعم. والمستدل طالب له من سائل ومسؤول ثم المستدل هو الطالب له وطالب للدليل لأن مستدل صين وتال الطلب فمستدل معناه طالب الدليل إذن المستدل هو الطالب له وطالب للدليل من سائل ومسؤول سبعنا سائلا أي مستفتيا أو مسؤولا أي مفتيا فإذا كان سائلا أي مستفتيا فهو يطلب الدليل من المسؤول أي من المفتي والمفتي يطلب الدليل من الأصول أي من الأدلة الشرعية الإجمالية أي من الكتاب والسنة والجماع والقياس فيوجد طلب الدليل من كل منهما لا من السائل ومن المسؤول والمستدل طالب هو طالب, طالب للدليل سوابغانه سائل انه مسؤول نعم اذا قلنا ذال هو الناصب للدليل نعم والدليل هو ما به الارشاد يعني آله الارشاد والمستدل قلنا اول العلم أو المست... الذين يستفتونهم. يقول فالدال هو الله تعالى. إذن الدال هو الله تعالى. لأن الله تعالى هو الذي نصب الأدلة. للدلالة على حكامه. فهو ناصب الدليل. أي الدليل بماعنى ما به الإرشاد هو القرآن. والمبين والمبين للقران الرسول والمستدل اولو العلم والمستدل يعني الذين يضربون دليل من الاصول هم أولو, اولو العلم هذه قواعد الإسلام هذه اني الله والقران والرسول وللعلم هذه قواعد الاسلام yani al-islam yatawaqqafu ala hadhihi kama yatawaqqafu al-binaa ala al-qawaa'id wa laa illa billaahi subhaanahu wa ta'aalaa wa laa islaama illa bi wa laa islaam yufhamu billa illa bilquraan walquraan laa yatabayyanuhu illa bi bayani ar-rasool wa sallam وكذا ببيان بيان العلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمستدل عليه الحكم وبه ما يوجبه وله الخصم والمستدل عليه مستدل عليه هو الحكم مستدل عليه هو الحكم لان دليل يطلب ليدل لي على الحكم إذًا المستدل عليه الذي يستدل عليه بالدليل هو الحكم وبه والمستدل به ما يوجبه والمستدل به ما يوجبه يعني yani الذي يستدل به الحكم هو العلة التي يوجب الحكم yani يعني علة الحكم فمثلا ان الاسكار هو Yujibu حمةة الخمر وهو الذي yujibu حمة كل muskirin يقااس عليه أياً وله هو المستدل له هو الخصم فإ المعام المنااضير هو يستدله يقييم الدلييرة لماذا لعجل الخم. اي الذي دفعل خصمه و تبكيته فمستدل له اي الذي يستدل لعجله يعني هو العله بالاستدلال هو الخصم والنظر هنا في قر يطلب به علم اوضا والفكر هنا huna harekatun من المطالب mahtalibi ilal mabadi منها rujuu'ha minha ilaiha Nii Val fikru Huna harekatun val nathar huna, yani al nathar pihada al maqam al muradu bin nathar maa huwa yani فكره هو حركة النفسي في المعلومات هذا الفكر أحيانا يكون فكرا يؤدي إلى نتيجة وأحيانا يكون فكرا لا يؤدي إلى نتيجة فشخص يعني ليس له أي شغل فهو فارغ القلب فهو هكذا يجلس ويتفكر فيما عنده من المخزونات في قلبه فهو هكذا يرتبه او او او يلاحظها لكن لا يصل الى اي نتيجه فهذا يقال له فكر ولا يقال له نظر لا لان النظر ما هو فكر يطلب به علم نوضا فالفكر الذي يؤدي الى العلم بالمطلوب أي بالمطلوب أو إلى هذا الفكر المقيد بهذا القيد هو النظر ثم فإذا الفكر هو ما هو النظر هو ماذا هو يعني المعلومات لتحصيل مجهول فشخص عنده يعني كثير من التصورات عنده والحيوان وعنده ناطق فهو إذا رتبه رتبه ما بأن يقدم الحيوان ويخرى الناطق وتحرك ذهنه فيهما فيصل إلى ماذا؟ إلى العلم بحقيقة الإنسان وكذلك شخص عليه يشك هل الصلاة واجبة أو ليست بواجبة فعنده تصديقات مخزونة في قلبه فأخذ من تلك تصديقات المخزونة تصديقين مناسبين لهذا المطلوب قال أقيم الصلاة أمر بالصلاة وكل أمر بالشيء فهو لأجوبه حقيقة إذن أقيم الصلاة إجاب للصلاة فصلاة واجبة هذا هو النظ وهو فكر يؤدي إلى ماذا إلى, إلى الظن بوجوب الصلاة نعم والنظر هنا فكر يطلب به علم نوضا والفكر هنا حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ورجوعها منها إليه إليها يعني الفكر هو مجموع حركتين الحركة الأولى من المطلوب الذي علمه بوجه ما إلى المبادئ والحركة الثانية من الببادئ إلى المطلوب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 لكن يعني لم يعرف الإنسان بحقيقته فعنده ماذا؟ مطلوب علمه بوجه ما من هذا المطلوب هو ينتقل إلى المبادئ ف يعني يبحث عن عنده من المعلومات التصورية حتى يجد المطلوبات التصورية المناسبة لهذا المطلوب فيجد الحيوان والناطق فهنا انتهت الحركة الأولى بداعتها ما هو المطلوب المتصور بوجههم ومنتهى هذه الحركة ما هو المبادئ يعني الحيوان والناطق ثم هو يرتبها ويرتبهما بان يقدم الحيوان على, الناتق ويؤخر الناتق على الناطق ويؤخر الناطق على الحيوان وقال الإنسان الحيوان الناطق اذا هذه حركة أخرى بدايتها المبادى ونهايتها المطلوب مجموع هاتين الحركتين هما هذا المجموع هو النظر واضح نعم وكذلك اضافة تصورات وفي تصريقات ايضا شخص يعني علم أن صلاة واجبة على وجه الشكي مثلا هو يشكو هل, هل هي واجبة أو ليس ويريد أن يحصل له ظن بذلك أو يقين بذلك فماذا يفعل؟ يبحث عن ما عنده من أخزونات ذهنه فيجد تصديقين مناسبين لهذا المطلوب وهو قوله أقيم الصلاة أمر بالصلاة وكل أمر بالشيء فهو لأجوبه حقيقة فهو يرتبها هكذا بأن يقدم سورة ويؤخر الكبرى يصل إلى ماذا؟ ال الظن ani ma kana fi awallamri illa sha'kana fi wujubisalah alaan yani huwa wasala ila ma za ila al wa للتأذي إلى مجهول يعني ترتيب أمور معلومة تصورية أو تصديقية للتأذي إلى معلوم دصو مجهول تصوري أو مجهول تصديقي بعضهم يقول ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول هكذا أيضا يعرف وبعضهم يعرف هو مجموع هركتين هرك من المطلوب المعلوم بوجهما إلى المبادئ وهرك من المبادئ إلى المطلوب نعم والإدراك بلا حكم تصور وبه تصديق يعني الإدراك بلا حكم حكم هو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه هذا هو الحكم إدراك بدون حكم يعني إدراك ليس معه إثبات ولا نفي فهذا تصور مثلا أدرك زيدا هذا تصور أدرك مفهوم قائم هذا تصور إذا أدرك قيام زيد هذا أيضا تصور لكن يعني إذا تصور زيدا وتصور مفهوم قائم ثم تصور ثبوت القيام لزيد ثم بعد هذه التصورات حكم بأن القيام ثابت, ثابت لزيد هذا, هذا, هذا, هذا الأخير هو الحكم إذن هذا تصديق وما سوى ذلك فهو تصور والإدراك بلا حكم إن تصور به تصديق الإدراك إدراك بلا حكم سواء كان إدراك شيء أو إدراك شيء،, سواء إدراك شيء واحد أو إدراك أشياء متعددة بدون نسبة أو إدراك أشياء متعددة مع نسبة غير ثامة مثل قيام زيد هذا كله تصور و والإدراك بالحكم هذا تصديق والتصديق يحتاج إلى ماذا؟ إلى ثلاث تصورات تصور المحكوم عليه وتصور المحكوم به وتصور النسبة ثم بعد ذلك يأتي الحكم نعم ف يعني من أراد أن يصدق أن زيدا قائم فلابد أن يتصور زيدا ولابد يتصور معنى قائم ولابد أن يتصور ثبوت هذا المعنى لزيد ثم بعد ذلك هو يوقعه أو يندزعه يثبته أو ينفيه هذا الإثبات بالنفيء هو الحكم. فإذاً هذا الإدراك بحكم تصديق. نعم. هناك نسبة ناقصة نسبة طامة. نسبة ناقصة مثل قيام زيت. قيام زيت. هذا كله نسبة ناقصة. أي نسبة لا يصح السكوت عليها لكن يعني قيام ثابت لزيد أو ليس بثابت لزيد هذه نسبة ثامة والنسبة الثامة هي, هي التي يتعلق به الحكم فمحكوم عليه يتعلق به تصور محكوم به يتعلق به تصور النسبة ناقصة يتعلق به تصور النسبة تامة يتعلق به الحكم وهو الذعان أو نقول عن اليقاع أو الانتزاع أي إدراك أن النسبة تامة واقعة أو ليست بواقعة نعم تم واضح ايش قالوا شيء من المنطق وهو سهل وهو مبادي المنطق يعني امور بديهيه اي سه نعم لا يطلب الحكم فيه <تصفيق> في بعض المبادئ يتوصل منه إلى <تصفيق> المطالب هل يتجل حالك هذا تصور؟ لا لأن المتفكر هو مختار والمختار لا يتوجه إلى شيء إلا بعد أن تصوره وبعد أن صدق أن له فائدة فما لا يتصور شيء يعني هو ذاهل عنه لا يتفكر فيه لا, لا يعني يطلب تحصيله نعم ومن يعني يحصل له الأمور هكذا بدون فكر هذا يقال يعني إذا حصل بدون فكر هذا يقال حدث والكثير من الامور التي نحتاج الى الناظر في تحصيله ما انه حدث تام مثل يعني من هو في غايه الذكاء او مثل الانبياء فحاولاي بدون فكر ن no. واسول في وجه العلم لا يحد في وجه أي لا يعرف العلم في وجه أي في وجه ضعيف ألم يقول أنه في أول كتاب إذا قال إذا قلت في وجه فخلافه هو الراجح أليس ذلك؟ لا فكانه قال هناك ثلاثة أقوال العلم يعرف أو لا يعرف بعضهم يقول العلم لا يعرف ومن يقول إن العلم لا يعرف افترقوا فرقتين فرقة يقولون لا يعرف لأنه بديه يعني لا يحتاج في تحصيله إلى نظر وفكر واستدلوا على ذلك بماذا بأن كل أحد حتى الذي ليس بأهل للفكر إذا قيل له هل تعلم أنك عالم بجوعك؟ هل تعلم أنك عالم بعطشك؟ فهو يقول نعم أنا عالم بذلك العلم أنا عالم بذلك العلم إذن هو لما قال أنا عالم بذلك العلم لابد أن يتصور كل جزء من أجزاء هذا المفهوم حتى يتم منه هذا التصديق يعني هو يقول أنا عالم بهذا العلم أي أنا عالم بأني عالم بالجوع فلا بد يتصور الجوع ولا بد يتصور يعني العلم بالجوع و ولا, ولا بد أن هذا نفسه يعني كل جزء من, من أجزاء هذا المفهوم لا بد أن يتصور إذن هو قد تصور هنا علما خاصا مع أنه عبله ليس من أهل النظر فهذا يدل على ماذا ألا أن العلم لا يحتاج في تصوره لا نظر وفكر إذن هو ضروري وردوا على هذا بماذا؟ أن هذا تصديق لا يتوقف على تصور حقيقة للم. بل يكفي أن يتصور للم بالجوع بوجهما لا يعني شخص إذا تصور أن يصدق بأن زيدا قائم هل يحتاج إلى تصور حقيقة زيد أو يكفي أن يدركه بوجه ما ولو بوجه من وجه هذا يكفي ذلك؟ فهذا لا يدل على مدال أن هذا, هذا التصديق لا يتوقف على العلم بالجوع على هذا العلم الخاص لا. وإدراك هذا العلم الخاص بحقيقته بل يكفي في تصوره بوجه ما ودليلكم هذا لا يدل على أن معرفه حقيقه العلم لا يحتاج الى نظر نعم no. وبعضهم قالوا لا العلم لا يعرف لماذا لانه ناظري صعب ف يعني تعريفه لا يخلو من صعوبة لأن إذا أردنا أن نعرفه لا بد أن نتصوره وتصوره صعب فلا ينبغي لنا أن نخول في صعوبة هذا, هذا الأمر الصعب لذلك لا يحد فمن يقول لا يعرف يعني بعضهم يقول لأنه ضروري وبعضهم يقول نظري حسير لكن كلاهما ضعيف فعندهم يعني هذا تعريف ما هو يعني العلم ليس يعرفه بأنه هو الاعتقاد الجاظم الثابت المطابق للواقع ما هو ما هذا يقولون هذا ليس تعريف بل هذا يعني تقسيم وتقييد وهكذا فعندهم العلم انما يعرف بماذا بتقسيمه وتمثيله ولا يدرك بتعريفه والراجح ما هو انه ان العلم هو نظري لا يحصل الا بالنظر لكن سهل يعني يسير تحصيله اذا هذا تعريف تعريف له وهو حده ومبين لحقيقته ن العلم لا يحد في وجه يعني في وجه ضعيف راجه خلافه انه يحد هذا الراجح صفة يميز المتصف بها تميزا اسما صيغه يميز المتصف به يعني ما نتصف به هذه الصفه هو يميز بين الاشياء يميز بين العرضي والجوهر ويميز بين الواجب والممكن والممتنع ويبين بين الصالح والطالح بين الخير والشر يميز كيف يميز تمييزا جازما نعم مطابقا تنميذا جازما مطابقا فيكون تنميذه تنميذا جازما لا كمن يشك أو كمن يظن أو كمن يتوحم بل هو يعني يكون جازما ويكون تنميذه أيضا مطابقا للواقع اذن على هذا تعريف هو العلم والعلم وهو صفه يعني يؤدي إلى اليقين لان اليقين هو هذا هو اليقين هو الادراك الجازم الثابت المطابق للواقع او نقول ان العلم هو اليقين يعني الاعتقاد الثابت الجازم الثابت المطابق للواقع فلا يدخل إدراك الهواس يعني إدراك الهواس لا يدخل في هذا تعريف لأن إدراك الهواس ليس بلازم أن يكون مطابقا كثيرا ما يخته الحس فإذا رأيت شباها من بعيد أنت تدركه أولا أنت تدركه طائرا ثم إذا قرب تدركه شاتا ثم إذا قرب تدركه إنسانا ثم إذا فتدركه عمرا مثلا ثم إذا قرب جدا تدركه زيدا فإدراك الحواس هذا ليس بلازم أن يكون مطابقاً للواقع والعلم لا بد يكون مطابقاً إذن يعني الإحساس والإدراك بالحواس لا يدخل في العلم ويتفاوت كالمعلوم واليمان. نعم ويتفاوت ويتفاوت العلم العلم يتفاوت wa mathalan yaqinu bi anna al wahida nusul lisnayyin yaqinu wal yaqin bi wujood amrika fi haqqi wa sawa la اليقين بان الشمس مشرقه اقوى وكذلك ان ال... اليقين بان النصفة... ان الواحد نصول سين اقوى من ال... من, وجودي... من اليقين بوجود امريكا في من لم اذهب اليها بل لما عرف وجودها ب... باخبار, بأخبار المتواترين عدد التواتر فمتوافق كالمعلوم كما اتفابت المعلوم فمعلوم زيد يمكن أن يكون أكثر من معلومات عمر ومعلومات عمر من معلومة. و... واليمان وكذلك اتفابت الإيمان أيضا إيمان أيضا اتفابت إذا قلنا العمل داخل في الإيمان فواضح أن يتفافته لأن العمل تقل وتكثر وعلى قول من يقول لنا الإيمان حقيقة الإيمان هو تصديق وباقي هي مكملات أيضا يعني الراجح ما هو أنه يتفاوت فتصديق أبي بكر صديق رضي الله عنه برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وحقية كل ما جاء به هو أقوى من تصديق كل واحد من آهاد هذه الأمة. فالإيمان تفاوت معلوم تفاوت والعلم أيضا تفاوت. ويراض به مجرد الإدراك جازما أو مع احتمال راجح أو مرجوع أو مصاب. يعني العلم المعنى الحقيقي للعلم هو ما تقدم وهو اليقين يعني الإدراك الجازم الثابت المطابق للواقع أحيانا على سبيل المجاز يراد بالعلم ما هو أعم من ذلك مجرد الإدراك سواء على وجه الجزم أو مع احتمال راجع وجه على وجه الوهم أو احتمال مرجوة على وجه الظني أو مصاب على وجه الشكي ها؟ كما في قوله تعالى حكايةنا أولئك النسوة ما علمنا في حق يوسف عليه الصلاة والسلام ما علمنا عليه من سوء ما المراد ما ادركنا عليه اي سوء لا لا وجه اليقين ولا لا وجه الظن ولا لا وجه الشك ولا لا وجه الوهم لم ندرك عيسو ان عليه باي وجه من هذه الوجوه نعم والتصديق قطعيا او ظننيا واحيانا يراد بالعلمي Muttalakul tasdiiq. Sabahun ka'ana ala wajihil yaqeen awa ala wajihil dhenni. No. Kama fi Yani haulai nisa allai haajarna ila dharil islam in alimtumuhun mu'minatin ay in haasala lakumul yaqeen bi-imanihinn falatirjiuhunna ila kufar. وهنا المراد بالعلم ما هو التصديق مطلق التصديق الشامل للقطع والظن ومعنى المعرفة ويراد بها وبالظن وبظن العلم ومعنى المعرفة وكذلك أهيانا يراد بالعلم معنى المعرفة يعني الإدراك مثل يعني الإدراك الخالي يعني الحكم مثل قوله تعالى الله وخرجكم من بطون مهاتكم لا تعلمون شيئا نا. أي لا تعرفون شيئا ولا تدركون شيئا ومعنى العلمي يعني فهذا معنى آخر للعلمي الاول ما هو اليقين لا حقيقه ما هو اليقين وثاني ما هو مجرد الادراك يعني مجرد ال الجازم راجح مرجو مساوي ثم تصنيف شاملا القطعي الظني والعلم على المعرفة، مثل علمت الحق نعم ويرادوا بها أهيانا يرادوا بالمعرفة العلم وأهيانا يقال المعرفة ويرادوا به العلم ويرادوا بها وبظنين العلم يعني أهيانا يرادوا العلم بالمعرفة وأهيانا يرادوا العلم بالظنة الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يعلمون على عهد التفسيرين يعني لأنهم اختلفوا ما المراد بلقاء الرب هل, هل المراد بلقاء الرب هو البعث بعد الموت أو رؤية الله سبحانه وتعالى فإن كان المراد بلقاء الله رؤية الله إذن هذا هنا أظن على معناه الحقيقي وإذا كان المراد يعني هو البعث إذن المراد بالظن هو العلم اليقين وهي من حيث إنها علم مستحدث أو انكشاف بعد لبس أخص منه ومن حيث إنها يقين وظن نعم, نعم. يعني النسبة بين العلم والمعرفة ما هوه فكلها عموم خصوص من وجه فالمعرفة أعم من وجه وهي أخص من وجه فهي أخص من حيث ماذا من حيث إن المعرفة لا يطلق إلا على علم حادث فعلم الله سبحانه وتعالى لا يطلق عليه معرفه لماذا؟ لأن المعرفة علم مستحدث أي علم لم يكن موجودا ثم موجدا فإذا قيل عرفت الحق معناه ما كنت أعرفا له ثم عرفته. عرفت زيدا معناه ما كنت أعرفا به ثم عرفته. وعلمت الحق لا على ذلك لذلك يقال ان الله سبحانه وتعالى انه عالم بكذا ولا يقال ان انه عارف بكذا ها ها تعرف هذا على سبيل المجاز ايه أو انكساف بعد لبس أخص منه من هذه الناهية المعرفة أخص من العلم وضعه فإن العلماء يشمل المستحدث والقدم يشمل علم المخلوق وعلم الخالق والمعرفة لا تشمل إلا المستحدث إلى علم المخلوقين ومن هيث إنها يقين وظن عمو O min haithu inna al-ma'rifata yashmalul yaqeen val-dhann val-ilm bil-ma'na al-haqeeki la yashmalul illa al-yaqeen. Yani al-ma'na al-haqeeki li-lilm. Uval-yaqeen. Fa al ilm. Wa al ومن ناهية أنه لا يقال معرفة لعلم الله بل للعلم الخ... لعلم المخلوق لأن معرفة العلم المستحدث فمن هذه الناهية المعرفة أخذ الانكشاف بعد لبس يعني كان هناك التباس ثم انكشفه يعني العلم بعد بعد الجهل نعم وتدرك مجرد التصوري فذو قابلوه احيانا تدرك على مجرد, مجرد تصور اي ليس معه ادراك ما هو <تصفيق> ام هو إنها علم مستحدث يعني معناه علم حدث بعد أن, بعد ان كان معدوما معدوما وانكشاف بعد لبس يعني هذا انكشاف بعد لبس اي هو علم بعد ما بعد جهل بعد جهل مركب ومن حيث إنها يقين وظن نعم ولا مجرد تصور فتقابله يعني أهيان يقال معرفة بمعنى إدراك بدون هكم مثل إدراك زيد إدراك معنى قائم قال له معرفة عرفت زيدا فيكون مقابلا له لماذا؟ لأن العلم هو التصديق وهذا تصور ليس معه هكم مقابل وعلم الله تعالى قديم ليس ضروريا ولا نظريا علم الله تعالى قديم لأنه صفة من صفاته القديمة لا يوصف بأنه نظري ولا يوصف بأنه ضروري لماذا؟ لأن النظري هو ما يتوقف على النظر والفكر والضروري هو ما لم يتوقف على نظر ولا فكر مما من شئنه أن يتوقف عليه. فما ليس شئنه أن يتوقف عليه هذا لا يسمى نظريا ولا ضروريا. يعني التقابل بين النظري والضروري هو تقابل العدم والملكة. كتقابل بين العالم والجاهل العالم من له علم الجاهل من لا علم له مع أنه من شئنه أن يكون علما لذلك الجدار لا يقال أنه جاهل الحمار لا يقال أنه جاهل أنه ليس من شئنه أن يكون علما وكذلك يعني القادر والعاجز القادر هو من التصفل القدرة والعاجز هو من انعدمت عنه القدرة مع أنه من شئنه أن يكون قادرا وكذلك النظري هو ما يتوقف على النظر والضروري هو علم يعني من شئنه أن يتوقف على النظر لكنه لم يتوقف عليه إذن هذا ضروري والله علم الله سبحانه وتعالى La yitawakaf ala nadar, valeis mima sõnuhu en yitawakaf ala nadar. Iðan, la yukaludnudhu nadari linnu lai tawakaf ala nadar. Ma la la yitawakaf ala ilmun min shaynuhi en yitawakaf ala Ma athalik lamm tawakaf ala nadar. Fala yukalud linnu lai ولا يصف بأنه عارف لا يصف الله سبحانه وتعالى بأنه عارف نعم ولماذا لا يصف لأن العارف كما قلنا المعرفة هو علم مستحدث أو علم سبقه لبس وعلم الله سبحانه وتعالى منزه عن هذين وعلم المخلوق المحدث أما علم المخلوق هو محدث وهو ضروري يعني منقسم إلى ضروري ونظري وهو ضروري يعلم من غير نظر ضروري هو الذي يحصر بدون نظر مثل العلم مثل العلم بالإنسان بوجه ما أما العلم به بحقيقته وماهيته هذا نظري وكذلك يعني العلم بأن الشمس محرقة هذا ضروري نار محرقة هذا والماء بارد وكذلك يعني علم الشخص بأن له جوعاء أن له اعتشاء هذا كله ضروري ونظري وهو الذي يعلم Elamu bi layuramilla bi Nagarim Bafikur Aksuhu anagaryun aksuhu. Ka ala il mvyana uhani vyyan la ala mahadith wala ilvyan asalawajiba. Wala فصول المعلومان ما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان ما هو يعني من العلم اذا قلنا باصلاح الاصوليين أو باصطلاع آهل الشرعي فالعلم حقيقة هو اليقين فلا يدخل فيه إدراك بالحواس لكن يدرك العلم يعني عند المناطق وكذا عند غيرهم على سبيل التجوز يدرك العلم على ماذا على ما يدرك بالحواس أيضا ما يدرك بالحواس في أيضا يعني ما ادراكه بالحواس هو يعني يكون يقينيا ما فهمت يعني قلت ما هو السؤال ادراك الحواس ادراك الحواس هذا لا في لا, لا يدخل في العلم اليس ذلك هذا الذي قال ها قال اين قال هذا اوله العلم صفه يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا نعم فَلَا يَدْخُلُ إِدْرَاكُ الْحَوَاسِ إِدْرَاكُ الْحَوَاسِ يعني لا يدخل وَهَذَا شَيْءٍ وَمَا قُلْنَا شَيْءٌ آخر وَمَثَلًا إِدْرَاكُ الشَّمْس رُؤِيَةُ الشَّمْس هذا لا يدخل في الليل لكن يعني اليقين بان الشمس مشرقه هذا يدخل لماذا لانه ليس مما اودرك بالحواس بل هو علم يدرك بالعقل ومستند الى الى الحاصه نعم يعني رؤيه الشمس هذا لا يقال علم لكن اليقين بان الشمس هذا علم لأنه يقين لكن من أين حصل هذا اليقين لا, لا. يعني يقين يقين سواء حصل بماذا بي بي بالإحساس بالحواس الظاهرة أو الإحساس بالحواس الباطنة أو بقابر أهل التواطر أو يعني بالحدث أو بدون أي وسيلة كل هذا هذا اليقين داخل في الذهن نعم فرائر الاشكال فهمت يعني على اليقين بان الشمس مشرقه هذا علم وهو علم ضروري ونظري ضروري لانه لا يتوقف الا على الاحساس ليس الاحساس ليس علما يعني رؤيته الشمس ليس علما وسماع الصوت ليس علما اذا شممت رائحه شيء فهذا الادراك الرائحه ليس علما لكن اذا ادركت رائحته الطيبه فحصل لك يقين بان هذا يعني ادو رائحه هذا اليقين هو علم نعم ام اوكي قيام الله ميقاته الله تبارك الملاحق قديم يعني صفة العلم لله سبحانه وتعالى قديمت لكن يعني يتعلق بال بالمعلومات وبعض هذا المعلوم هذه التعلقات يكون حادثا وا علم الله تعالى صفته قديمه لكن يعني تعلق هذه الصفه بهذا الحادث هذا تعلق حادث نعم ثم وا المعلومان ما لا لا يجتمعان ولا يرتفعان بعد ان هل كلام عن العلم ناصب أن يندقل إلى, ماذا؟ إلى البحث عن المعلوم لأن المعلوم هو متعلق للم فتكلم عن المعلوم معلوم هو الذي يعني يتعلق به العلم يتعلق به ليس المعنى أنه ما تعلق به الللم بالفعل بل معلوم بمعنى ما من جنه يعلم فشيئان من جنه من جنه يعلما هذا شيئان او نقول معنيان او نقول مفهومان او نقول مظلولان هذا يما نقيضان يعني الشيئان او المفهومان او المعلومان هذا إِمَّا يَكُونَا نَقِيلَيْنِي يعني إما يوجد بينهما تناقل إذا كان تناقل فمتى يوجد تناقل إذا كان أحدهما وجوديا والآخر عدم ذاك الوجود فيكون بينهما تناقل مثلا بين القيام وعدمه تناقل هذا ذلك بين وجود زيد وعدمه تناخذ نقيل كل شيء رفعه قيام نقيله ماذا, ليس نقيل قيام نقيله زيد, نقيله ماذا؟ زيد ليس بقائم ليس ليس قيام زيد نقيضه وعدم قيامه فنقيضان لا بد يكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا أي عدم ذاك الوجود فما شأن النقيضين لا يستمعان ولا ارتفعان يعني هل يمكن أن يكون زيد في وقت قائما وغير قائم وهل يمكن ان لا يكون قائما ولا غير قائم لا واللابدة اي يكون قائما ولا قائم أو غير قائم اليس بقائم واضح لا يسمعني النقيضان لا يسمعني ولا ارتفيان نعم إذن قيام زيد وأعدم قيامه نقيضان معلومان بينهما تناقض لا ارتفعان ولا اجتمعان أو خلافان اجتمعان وارتفعان أو يعني هما خلافان مثل ماذا مثل شاعرية شخص وكاتبيته قول شخص يعني شاعرا قبيا على قرض الشعر وكونه كاتبا قبيا على إنشاء النثر هما خلافان اجتمعان وارتفعان يمكن أن يكون شخص شاعرا وكاتبا ويمكن أن لا يكون كاتبا ولا شاعرا اجتماعان ويرتفعان عوض الداني فاو يكونا يكون المعلوم عن الضدين نعم واذا كل منهما وجوديا مع وجوده هذا سواد لذل بياض بياض لذو سواد وكذلك وقيام لد قيام رضو قعود التجاء وانبطاح استلقاء هذا كله اضداد لي هذا إذا إذا وجد القعود تند في هذه الاضداد كلها ولا يلزم من اندفاعه اندفاع الاخر نعم لا, لا يستمعان يعني لا يستمعان فيذا وجد احدهما العبدان يرتا انا اذا اذا اذا كان شخص قائما لا يكون في ذاك الوقت قائما ولا مرتجعا ولا مضطجعا ولا مستلقيا ولا شيء ويمكن ان يكون شخص في وقت واحد ليس بقائم ولا قاعد اذا بينهما تضاد فاللدان لا يجتمعان ولكن يرتفعان اختراف الحقيقة أو مثلان لا يجتمعان ويرتفعان لتصاب الحقيقة أو يكون شيئان مثلين لا يجتمعان ولكن يرتفعان مثل بياض وبياض سواد وصواد نعم ف <تصفيق> هذا لا يستمعان يرتفعان نعم يرتفعان ناه هل يستمع البياضاني في شي؟ لا ان ي... ان ي... ان يكون شيء لا له انت الصوت شيء ابيظم ببيالين يعني لقائلنا يناقش في هذا يقول لا مثلان يجتمعان مثلا لو صوبغ ثوب في صبغين ففي أول الأمر يوجد له لون ثم يلتيه لون آخر بدون أن يزول اللون الأول ثم لون ثالث ثم لون رابع ثم لون خامس إلا إذا قيل يعني بقعوا اللون بماذا؟ بتعاقب الأمثال يعني هذا اللون الثاني هنا يلتيه الأول قد ذهب هذا هذه الصفرة في هذا الجدار يعني هذا هكذا ينتفي وإثبادل كماء يعني في نهر إذا وقفنا في بحافة نهر نظن يعني أن الماء دائم مع أن الماء لا يزوم بل هو دوامه بتوارد الامثال هذا ما يذهب وكذلك يعني يا هذا يكون يعني بناء لأن العرض لا يبقى في زمانين نعم ثم ماذا قلنا وكل شيئين إذن يعني المعلومان أي شيئان إذا نظرنا بين إذا لاحظناهما إما يوجد بينهما تناقض أو خلاف أو تضاد أو تماثل ثم يعني كل شيئين حقيقتاهما إما متساويتان ya lzamu mawjoodi kulli wujoodin ukhra wa aksuhu aw mutaba'aytan la tajtami'ani fi mahallin aw yahda'ahuma 'ammu mutlaqan wal ukhra khass mutlaqan tujadu ihdahuma aw tujadu نعم. ماذا قال يعني هذا بيان للنسبة بين الشيئين النسبة بين الشيئين يعني إذا كان جزئيين فبينهما تباين وإذا كان أحدهما جزئيا والآخر كليا فإن كان هذا الجزئي من أفراد ذاك الكلي بينهما عموم وخصوص مطلق وان لم يكن من افراد هذا الكلي فبينهما تباين واضح يعني النسبه بين زيد وعمر ما هو تباين يعني زيد ليس بعمر عمر ليس بزيد والله لكن النسبه بين زيد والانسان عموم خصوص مطلق يعني زيد اخص مطلقا من الانسان والانسان عم مطلق منه هذا واضح وإذا كان بين زيد والحجر تباين لكن إذا أخذنا كليين مثل الإنسان والناطق ومثل الإنسان والحجر ومثل الإنسان والحيوان ومثل الهيوان والأبيض ف يعني يتصور بينهما احد هذه الوجوه الاربعه تباين عموسوسه مصوصه من, من وجه نعم وكل شيء هي حقيقههما ما متساويه ثاني يلزم وجود كل كلين وجود الاخرى, يلزم موجود كل وجود الأخرى. كما بين الإنسان والنتق يلزم من وجود الإنسان وجود الناتق ويلزم من وجود الناتق وجود الإنسان وكذلك الإنسان والكاتب بالقوة المراد بالكاتب بالقوة يعني استعداد الكتابة لا مباشرة الكتابة فكل إنسان هو كاتب بالقوة وكل كاتب بالقوة هو إنسان نعم يلزم موجود كل نوجود الأخرى وعكسه أو متباينتان أو تكون الحقيقتان متباينتين لا تجتمعان في محل واحد يعني لا يصدق هذا على شيء مما يصدق عليه الآخر ولا يصدق الآخر على شيء مما يصدق عليه هذا مثل الإنسان والحجر. نعم. يعني حقيقة الإنسان وحقيقة الحجر لا تجتمعان في محل ألبطة. فكل محل فيه الإنسانية تندفي عنه الحجرية. كل محل ثبتت فيها الحجرية تندفي عنها عنه الإنسانية. لا تجتمعان في محل واحد بينهما تباين. يعني هنا تصدق صالبتان كليتان لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر بإنسان أو يهدعهما أعم مطلقا والأخرى أخص مطلقا أو تكون يهدعهما أعم مطلقا وتكون الأخرى خص مطلقا كما بين الإنسان والأحيوان توجد يهداهما مع وجود كل أفراد الأخرى أي تصدق يهداهما على كل فرد من أفراد الأخرى بلا عكس أي الأخرى لا تصدق على جميع أفراد هذا بل على بعض أفراده فقط فالإنسان يصدقه حيوان يسطوق على جميع أفراد الإنسان والإنسان لا يسطوق إلا على بعض أفراد الهيوان فهنا ماذا تسطوق موجب كله وصالب الجوزي نستطيع أن نقول يعني كل إنسان الهيوان ونستطيع أن نقول بعض الهيوان ليس بإنسان أو يهداهما عمم وجهن والأخرى خصم وجهن أو تكون يهدا يهدل حقيقتين عمم وجهن والحقيقة الأخرى خصم وجهن عمم خصوصا وجه كل حيوان ولبيا فحيوان أعم من الأبيض من حيث الذي ليس وكذلك العبيط ايضا يعني yani عمم من, من, من وجهي ان العبيط يشمل الحيوان وغير الحيوان فكل وجه, كل Watujadu Alabiel, Biduni, Haivan. Watuja do Lahawan, Biduni, Abiel. What is semi aini ailan? Pavanakabadullafrad, te semiyani fi. Mithuru, alhaivan, la وبعض الأفراد تصدق عليه الأبيض ولا تصدق عليه الأحيوان مثل العادي والثلج هناك بعض الأفراد تصدق عليه الأحيوان لا تصدق عليه الأبيض مثل هذا مثل الغراب ومثل السودانيين وهكذا فهذا نعم فهنا يوجد مادة اجتماع ومادة افتراق مادة سيسمعان فيه ومادة تفترق تفارق فيها هذا ومادة أخرى تفارق ذاك عن هذا فأرجعه ماذا يكون موجب جوزي وسالبتان جوزيتان Fa nasta taha nagul baadul haevani abiaz vabadul haevan liys bi abiaz vabadul haevan liys bi hayvan Nuh no. Fasulun Juziiyatan Mujibatun juziiyatun Saalibatan juziiyatan Nuh no. Va tabaayun ila saalibataini kuliiyatain tasawira mujibatein kulliyatein umum musus mutlaqa ila mujibatin kulliyya aw saribatin ma anhu dhikru al-hukmi imma an yahtamila muta'alliquhu wa al-ilmu والأول ما يحتمله عند الذاكر لو قدره أو ثانيا الاعتقاد فإن طابق فصحيح وإلا ففاسد والأول الراجع منه ظن والمرجوع وهم والمسابي شك وقد علمت اهدودها في الحصل السابق الأول المعلومات من كيف نقول بشتماع <تصفيق> no. من حيث كده الصدق, okay. حيث الصدق. <تصفيق> هذا الثاني <تصفيق> وهذا والث... وال... من حيث الاجتماع والارتف... والافتراء <تصفيق> من, <حيث الصدق. تصفيق> من حيث الصدق من حيث الصدق يعني ما, يصقع... <تصفيق> ما... ما... هي آه... نعم no. ما يسقى تصادق صدقا كليا او صدقا جزئيا من الجانبين او صدقا جزئيا من الجانب من او, من أو من نعم ثم فصل ما عنه الذكر الحكمي إما يحتمل متعلقه النقيض بوجهه الأولى والثاني العلم والأول ما يحتمله عند الذاكر لو قدره أولى والثاني الاعتقاد فإن طابق فصحيح وإلا ففاصد ففاصد والأول الراجح منه ظن والمرجوح وهم والمصاب شك وقد علمت حدودها والاعتقاد. والاعتقاد الفاصد تصور الشيء لا غير هيئته وهو الجهل المركب والبسيط عدم العلم ومنه سهو وغفلة وَنِسِيَانٌ وَالْجَمِيعُ بِمَعْنَاً بَاحِدٌ وَهُوَ ذُهُولُ الْقَلْبِيَاً مَعْلُومٌ نعم فاصل ما عنه الذكر الحكمي ما عنه الذكر الحكمي ما معنى هذا الكلام؟ مع انذار الحكمي ها كيف شرح هذا ما يعني الشيء الذي يحكم عليه ويذكروا قرطه وهو يعني فاقولوا يصدقون وتخططوا مهاجمه الحرام والمش ماذا قال ما يعني الشيء الذي ماذا قال ما, ما يمكن ما يمكنه Yani maa ibaretun ala ilma'na. Anhu dhikruul hukum, yani ma'nahu yu'abbaru anhu wa yudhikaru lahu hukum. Faa, yani ma'nahu maa alma'na aladhi yu'abbaru anhu bi dhikirin fiihi وذكر فيه حكم هو الخبر فمثلاً إذا قلنا زيد قائم فهذا ذكر هكمي وزيد قائم هذا عبارة عن مفهوم هذا, هذا اللفظ وهو الحاضر في قلب المتكلم لأن المتكلم اولا يستحضر هذا المعنى في قلبه ثم يعبر عنه بعبارة عربية أو هندية أو يعني عبارة وهناك معبر عنه هذا الذي يعني زيد قائم عبارة عنه هذا المفهوم الذي قولنا زيد قائم سواء كان زيد قائم تلفظنا به أو لم نتلفظ به هو عبارة عن هذا المفهوم فهذا هو المراد ما عنه الذكر الحكمي أي ما كان معبرا عنه للذكر الهكمي الذكر الهكمي هو يعني الكلام الخبري وكانه قال مفهوم الكلام الخبري يعني مفهوم قولنا زيد قائم أو مفهوم قولنا الصلاة واجبة فم قولنا الله موجود الله واحد فم قولنا لعالم حادث هذا اما اي يحتمل متعلقه الخبر. Eh? <الخبر <أوج> <الخبر> <الخبر> ليس الخبر, <الخبر> بل الخبر معنى الخبر لأن الخبر, لأن الخبر هو كلام يحتمل صدق وقلب فاذا هذا خبر وما عنه, عنه ذكر الهكم هو يعني معنى هذا الكلام وهو إثبات, زيد، إثبات الكيام لزيد هذا هو المعنى هذا المعنى يقول ما يحتمل متعلقه النقيض بوجه هذا المعنى له متعلق ومتعلقه ماذا النسبة النسبة فيه متعلقه يعني إذا قلنا زيد قائم فهذا المفهوم فيه نسبة وهو إثبات زيد ل... ل... ل... إثبات قيام لزيد هذا إما أن يحتمل النقيض بوجه أو لا أن لا يحتمل النقيض بوجه لا بالنظر إلى الواقع ولا بالنظر إلى ما عند المتكلم إذا كان كذلك فهو العلم فشخص قال يعني شخص شاهد زيدا قائما فقال زيد قائم وضه في هذا الكلام الخبري هل يحتمل النقيض؟ لا يحتمل النقيض لا يحتمل النقيض بوجه أي لا يحتمل في الواقع لأنه في الواقع هو قائم فنقيله أن لا يكون قائما لا يهتمل في الواقع وكذلك لا يهتمل النقيل عند القائل إذا تصور ذاك النقيل إذا قيل له هل يجوز عندك أن يكون غير قائم ويقول لا أبدا لأنني شاهته قائما فكيف يجوز أن يكون غير قائم نعم إذن هذا هو العلم. فالعلم فإمنا من هذا أن العلم هو ماذا يدرعكم جازم. لماذا نقول جازم؟ لأنه لا يجوز نقيض. المدرك لا يجوز نقيضه. فهو جازم. وهو مطابق للواقع. لماذا نقول مطابق للواقع؟ لأنه يعني عن دليل مثل مشاهده في صورتنا هذه فهو لا يحتمل النقيض العافي الواقع ولا عند الذاكر فهذا هو العلم نعم متعلق هنا شيء تعلقه هو النسبه متعلق هذا المفهوم هو والثاني العلم والأول هو الذي متعلقه أن تحتمل النسبة فيه النقيل بوجه هذا ما يحتمله عند الذاكر لو قدره أو لا يعني ما يحتمله ما يحتمل النقيل عند الذاكر أي عند المتكلم عند لا بهذا الكلام أو عند المستحضر لهذا الكلام يحتمل النقيضه لو قدره لو قدر ذلك لو, لو قدر هذا النقيضه واستحضره في قلبه هو يجوزه أو, أو لا يحتمل النقيضه عند الذاكري سواه نحتمل في الواقع أو لا والثاني الاعتقاد هذا الاعتقاد الاعتقاد في الاعتقاد يعني النسبة لا يحتمل النقيضة عند من عند الذاكر أي عند المتكلم أو عند المستحضر لا يحتمل لماذا؟ لأنه قاذي جازم بان الامر كذا فنقيل الايه تميل عنده وهذا هو الاعتقاد اذا الاعتقاد هو ما هو الذي ادراكه لكنه ليس بثابت ليس بثابت لكنه ليس بثابت لانه ليس عند دليل بالله ما هو مجرد تقليد مثلا فهو ليس بثابت جازم لكن ليس بثابت والله ثم اما يكون هذا هذا الجازم الاذراك الجازم إما يكون مطابقا واما لا يكون مطابقا اراق يقول لا بد ان يكون ثابتا لانه اذا كان ثابتا اي عن دليل وجرا عن دليل لا يمكن ان يزول مع ان هذا يتقض يمكن ان يزول اذا كان فاسدا يمكن ان يزول بالاطلاع على الواقع واذا كان صحيحا يمكن ان يزول بماذا بتشكيك المشكك وإذا كان فاسدا يمكن أن يزول بذلكي شيء المشاكك أو بالإطلاعي الواقع. واضح أقول لها لا يكون ثابتا فما الفرق بين اليقين والاعتقاد؟ اليقين لا بد أن يكون ثابتا والاعتقاد لا ينبغي أن لا يكون ثابتا أي اليقين ينبغي أن يكون عن دليل والاعتقاد ينبغي أن يكون عن دليل. هم؟ ثم يقين إما يك... يكون واك... مطابقة للواقع والاعتقاد إما يكون مطابقة وإما لا يكون مطابقة واضح وما الفرق بين الظن وال... وال... وال... وال... والاعتقاد الظن لا يكون جازما فالذاكر إذا تصور النقيضة يجوزه والاعتقاد لا يكون جازما شخص يقين بالعكس ممم إعتقاد له إطلاق يطلعق أن يشمل هذه الأمور كلها الظن والتقليد والجهلة المركبة واليقين وإطلاق آخر بمعناه تقليد إعتقاد أي تقليد أي الإدراك الجازم بدون دليل سواء كان مطابقا أو لم مطابقاً. هذا هو المراد هنا الاعتقاد تقليد نعم والثاني الاعتقاد فإن طابق, فإن طابق الاعتقاد لعاقع فصحيح إذن الاعتقاد صحيح هو إدراك جازم مطابق للواقع لكنه غير ثابت ليس عن دليل. وإلا, وإلا مطابق وإن لم الواقع ففاسد واليقاد الفاسد هو ادراك جازم غير ثابت وغير مطابق للواقع الاول هو ما يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره ولو قدر, قدر النقيض الذاكر اذا تصور النقيض يجوزه Yda kanakedarika a Raja Huminholan Yidan Alenhua Alavadu Arajahumin Hulan Walmarjuhua Humun Bajakswana Adara Ka Anad Kaim Marujahani Kiyami here in Wa Bil بعدمه والمصاب يشك ون وقد علمت حدودها ن وقد علمت بهذا تقسيم قد علمت تعريفات هذه الامور تعريف العلم تعريف الاعتقاد تعريف الاعتقاد الصحيح والفاسد تعريف الظن تعريف الوهم تعريف الشك إذا كان العلم النقيض لا يحتمل مطلقا لا عند الذاكر ولا في الواقع إذن هذا علم فالعلم لا يكون ماذا جاب زازما ولا بد أن يكون مطابقا للواقع ثابتا أن و وضع ومتى يكون اعتقادا إذا اعتمر النقيض عند الذاك لا لاعتقاد يعني ما ال... إن... لم يحتمل لم يحتمل ال... <تصفيق> عند عند <الذاكري>. <تصفيق> فقط <تصفيق> فثم هو الا الا لا يحت... يحتمل النقيض في الواقع ايضا فيكون هذا اعتقادا مطابقا والا يكون اعتقادا فاسدا نحن لا النقيض اما مصر. اما اي يحتمل اولى أو الثاني. الثاني الثاني آه. الثاني آه. آه. آه. آه. ثم لكن ما هو ما آه. يحتمل النقيضه اما أن يحتمل النقيضه عند ذاكري لو قدر ذاكر النقيضه يعني ذاكر يجوز النقيض او لا يجوز ذا والثاني يعني ما لا يعجب الذكر نقضه هذا الاعتقاد لكنه يحتمله ها لكنه يحتمل ويمكن ان يحتمله ويمكن الا يحتمل يعني لا يتقاضي ما يكون اعتقادا صحيحا او اعتقادا فاسدا نعم هو قادم ما يحتمل النقيض بوجه من الاول امم المقال الاول اما يحتمله عند الذكر امم يعني هو يحتمل النقيض اه في الواقع ما هو مصطبحه؟ ما هو؟ هذا الأول بضل. إما يحتمله عند الذاكر لو قدره إما يحتمله عند الذاكر لو قدره هذا دخل فيه الظن والوهم وشكه مم. وما لا يحتمله عند الذاكر دخل فيه ماذا؟ الاعتقاد والاعتقاد يعني إن طابق الواقع فهو اعتقاد صحيح وإلا اعتقاد وكل اعتقاد لا يكون جاظما لذلك يعني يحتمل, يحتمل النقيضة عند الذاكر نعم ثم هل واضحة غير واضحة ولا يتمان يشاهد قد كما بني على وهو شاهد رمقه فهو عنده انه زي ولا ولا شو هذا جهل ناه بل الجهل هو لا اهتمل النقيض آه يعني عند ذاكر لكنه يحتمل النقيض في الواقع <تصفيق> نعم والاعتقاد الفاسد تصور شيء لا غير هيئته الاعتقاد الفاسد ما هو تصور شيء لا غير هيئته مثلا مثلا يتصور شخص أن العالم قديم ومثلا يتصور شخص أن لله ومثل أن يتصور شخص أن الصلاة ليست بواجبة هذا هو الاعتقاد الفاسد وهو الجاهل المركب نعم ويقال لتصور شيء على عيليهيته يقال له جاهل مركب لماذا؟ لأنه جاهل بالأمر وجاهل بأنه جاهل به فاعنده جهلان هم ولم ما ادرك الامر على خلاف الواقع وجزم به فهو ان قد ولى عن الحق وضل عن العلم بانه ضال فهو جهل لماذا سمي جاهلا مركبا هل فيه جاهلان اثنان أو جاهل واحد هل هناك جاهلان جهل اثنان هل حقيقته مركب من جاهلين أو يعني هو جاهل يستلزم جاهلان آخر كيف مركب من جاهلين إذن جاهل مركب هو ان يجهل شيء او يجهل انه جاهل او يعني يعتقد شيء على خلاف هيئته فيلزم منه اي يكون جاهل بجهله هذا اذا جهل هذا ليس جهلا مركبا بمعنى ان حقيقته جهلان بل هو جهل واحد جهل واحد يستلزم جهلا فالجهل الثاني ليس ذاخرا في حقيقته بل هو العظيم له نعم الجهل شيء الجهل في الجهد. <مممم> طيب قد يعرف الواحد الاطفال <مم> يعرف الواحد الاطفال وياتي الحقيقه لكن لو حاجه <ممم> لكنه يعرفه بابا والله اكبر على ايه <مم> نعم ما فهمته اني ذكرت ان انا مانيت الا Al-āyad al-lata ala anna hu alim leysa bilal. Maksud abu jahil. Ra'a muajizatan baahiretta min muajizat nabi sallallahu alaihi wa sallam. Fa'alima anna hu rasoolu saeeda qeen. Võrde. Lakin anada wa kafar. Mada naqul lana abu jahil? Hua alim. Leysa bilal. Leysa lahu jahil basit. Woleysa lahu jahil murakab. والله العلم يعني عناد مع العلم نعم والكلام ايضا شيخ الجهل المركب الجهل البسيط الذي يجينا مجاهل هذا اشتبه ايه الجهل البسيط الجهل البسيط هو الا يعلم شيء وهو يعني عنده جهل واحد لانه جاهل بشيء وعالم انه جاهل بشيء هذا الجهل البسيط وعند هناك جهل واحد نعم no. الفرق بين المركب والبسيط, والبسيط ان المركب لا يعلم انه جاهل والبسيط يعلم انه جاهل نعم no. المركب هو لا يعلم انه جاهل والبسيط صاحب الجهل بسيط هو عالم انه جاهل مثلا شخص عنس ماذا تقول في العالم هل هو حادث أم قديم فقال قديم العالم قديم لا بداية لوجوده جزم بهذا إذن هو جاهل أما شخص آخر قال لا أدري لا أدري هل هو حادث أو قديم وهو جاهل بالجاهل البسيط نعم ثم وتصبر الشيء على أغير أهيته وهو اليهل المركب والبسيط وعدم العلم ومنه سهب وغفلة أي ومنه أي من الجهل البسيط سهب وغفلة ونسيان والجميع بمعنى واحد وهو وذاك المعنى الباحد ذهول القلب أن معلوم ذهول القلب أن, أن, أن, أن شيء يقال سها عنه أو غفل عنه أو نسيه كله بمعنى واحد وبعضهم يفرق ويقول فرق بين السهو والنسيان والغفلة بمعنى السهو والذهول يشمل الجميع فما الفرق بين السهو والنسيان السهواني اسهوه هو الغفله عن الشيء معنه موجود عنده والنسيان هو زواله عنه تماما فالناس يحتاج الى ما ابتداء تحصيل الى ان يحصله مره اخرى والساهي إنما يحتاج إلى أذناء تنبيه نعم وبعبارة أخرى أو على طريق الفلاصفة يعني يستطيع أن نقول الشخص إذا أدرك شيئا فبعد زواله من القوة المدركة تبقى عند القوة الحافظة هناك قوة مدركة إذا رأى شخص شخصا فهو يأخذ من ذاك الشخص صورته فقوته المدركة تدريك هذه الصورة ثم بعد ذلك هذه الصورة تخزن في قوته الحافظة لذلك إذا رأينا في هذا العام شخصا ثم رأيناه في العام القادم. لنقول هذا الشخص هو الذي رأيناه في العام الماضي في المكان الفلاني. كيف أمكن هذا؟ لأن هذه الصورة قد حفظت. فالصورة القديمة محفوظة. والآن أتت صورة جديدة. وتمت المقارنة بينهما. هل هذه هي؟, هل هذه هي؟ فقال آه هذه هي هما واحد هما صورة شخص واحد إذن هذا الشخص هو الذي رأيناه في العام الماضي فهذا دليلنا لأن هناك قوة حافظة فزوال المعلوم عن, عن المدركة مع بقائه في القوة الحافظة هذا هو ماذا؟ السهو وزواله عنهما جميعا هو النسيان كذا فريق بينهم ثم قد في جديد ام هو صاحي ليس بناسي نعم فصرا العقل ما يحصل به الميز وهو غريزه وبعض العلوم الضروريه ن العقل ما يحصل به الميزو أي ما يميز به بين الاشياء ويميز بين الحق والباطل يميز بين الصلاح والفساد يميز بين الايمان والكفر يميز بين الخير والشر ويعني العقل هو يعني قوه Kuwammate geritada põ poured saấymas aastöoni. Ma teine k favourto kommt, et seda saadaende k原因, ma وبعض العلوم الضرورية وكذلك بعض العلوم الضرورية أيضاً داخل في العقل ومن يعني لا يعرف الضروريات نقول إنه ليس بعاكل بل هو مجنون ليس ذلك يعني من لا يعرف هذه الضروريات يعني الشمس مشرقة والنار محرقة وأن النصف واحد نصف الاثنين ضدان لا يستمعان من لا يعرف هذا فهل يقال أنه عاقل ليس باقل كل عاقل يعرف هذا إذن العاقل هو هذه الغريضة والعلوم الضرورية بعض العلوم الضرورية نعم هي ليس من ماهية العقل بل هي من, من أمارات العقل فمن يعرف هذه فهذا دليل نرى أن غريضة العقل يعني موجودة فيه فمن لا يعرف هذا دليل نرى أنه ليس بعاقل بل هو مجنون لكن <تصفيق> أنا هو غريضة وبعض العلم نظام <تصفيق> بعض العلوم الضرورية يعني بعض العلوم ظاهره مذا أنه أنه من أن هذا بعض من العلوم داخل في حقيقة العقل لكن ليس كذلك ولهي يعني أمار من أماراته وعلاماته صلى Ma tahan, et sa oleksid meist. Ma tahan, et sa فقوله قول المصنف وهو أيضا دليل على ماذا على أنه من الحد. الهد ولما قال أيضا يعني لم يمكننا أن نحمله على أنه قول آخر هناك في العقل عدة أقوال منها يعني الغريضة ومنها العلوم الضرورية هكذا أقوال لكن يعني مصنف لما قال وهو ايضا لا لم يقول ان وقيل لم من لوازم ذكر الغريزه بعض العلل ضروريه ومن ليس له هذا البعض ف هذا دليل ليس فيه تلك الغريزة نعم من هذا كلام من امم اذا هون ونحن وجهنا التنظير احسن من وجه كلام القوم غير مخطئ نعم يعني غريزه تستلزم بعض طرق على مفهوم الغريزه ها الان على عموم الغريزه المراد بالعله هنا قوه تكون علامه للتمييز وهذه القوه هي غريزه ها يعني هذا كان شيء محسوس لا لا العله عندهم العله عندهم يعني ما فاصله بين العاليم بين الفاعل يُذَابِلُ بِهَا لِيِّصَى لِأَثَرِهِ إِلَيْهِ فمثلا يعني الفلس هو عالة العامل ليصل عثره إلى الحطب ها؟ وكذلك يعني على, علي ما يكون على حسية أو على عقلية وهنا عالة عقلية هذه الغريضة عالة لماذا لأنها واصية بينه وبين ب... ب... بين صاحبه وبين المعلومات حتى يميز بينها فهي آلة لكن آلة معنوية لا آلة يعني هي غريزة هذه الغريزة آلة آلة للميز نعم هذا الغير معين نعم فطول <تصفيق> سأل إن بنذكر انه <مم> وهو قول الناخ نحن نعترف بذلك على <مم> <الـ> الغريزه <تصفيق> <الـ الغريضة مم> لكن يعد هذه العلوم على هذا القول يعني عقلا باعتبار أنه اماره العقل نعم no. <تصفيق> وبعض الولومي ومحله القلب ثم محل العقل هو القلب أنا لسى ذلك نعم no. يعني هذا هذه الغريضة أين أوضعها الله سبحانه وتعالى هل في الدماغ أم في القلب الحسي يعني في هذه اللحمة الصنوبرية أين ودعت النصوص الشرعية تدل على ماذا على أن العقل في القلب م? لهم قلوب لا لا يفقهون بها لا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد لمضغة إذا صرحت صرحة الجسد كله مقال ألا وهو القلب علي المراد يعني هذا القلب الذي يعني يذابله الأطباء إذا حصل مرض المرض القلب يبدلونها وهذا لا ليس هذا المراد هنا يعني هذه الغريزة فقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلاحت هذه اللحمة صلاحة صلاح الجسد كله دليل على أن هذا محل, محل العقل ذلك لكن يعني بعض الفلاثفة والطباء يقولون إذا أصيب شخص في دماغه إصابة باهي الله يزول عنه عقله ويصير شخص مجنون فهذا يدل على أن محله في الدماغ والله فايو مكنه ان يجمع بينهما بماذا محله القلب لكن له اتصال بالدم نعم يعني تبديل نعم ماذا يقولون هناك عمليات تبديل القلب لو عنده نعم تمام القلب ليس في العقل, أو في العقل ليس في القلب ان العقل ليس في القلب ان هيق على العقل من الرجال ما الرجال عدد العقل زيد واذا دماغ مسلم هل فعل ذلك ايتيم مسجد الحالو لا لا سهل ذلك لا لا يعني استدلال فاشل هذا لا يزول المحل شخص له كان على ثم وزيل وضع له كرسي اخر فجلس عليه هل يتبدل الجالس هل هذا يدل على ان هذا الكرسي ما كان محلا له نعم ثم ثم ذا قلنا به لا بالحواس ويختلف هذا هذا هو الصواب يختلف العقل يختلف يعني الناس مختلفون في العقول هم وبعضهم له يعني حظه نفر من العقل والاخر له ما دونه والثالث له ما دونه كيف عرفنا ذلك مع أننا لا, ن... لا نرى العقل ولا هذا باختلاف آثاره بعض الناس يعني يأتي بآراء عجيبة وبعض يعني لا يستطيع أن بشيء وبعض يتعب في الفهم وبعضه هو... فهذا كله يدل على مدارة الفاوطي بالعكل. فالناس متفابطون في عقولهم وكذلك يختلف ما يدرك به نعم فكالمدرك به كالذي يدرك بالعقل أيضا الذي يدرك بالعقل أيضا يختلف لا بالحواص نعم يعني ال ال الذي يدرك بالحواص لا يختلف ولا الإحساس الإحساس أيضا لا يختلف نعم وهذا لعله وير وير الله لان الاحساس ايضا اننا مختلفون في الاحساس ويلقوا اليمامه هل يعني رؤيتها كرويتنا هي ليت الحمام اليا الى حمامثيا او نصفه قديا تمم الحماموميه تم مصيده فعدت ست ستته ومستو كانت قويه فكيف نقول يعني وما به بي... بي... لا تختلف يعني... تفسر ان يعني مذاق يوحي بالضر لا الاحساس بل... يدرك بالاحساس امم ان ما يدرك بالاحساس يختلف والاحساس اصوات في السياق المعني للاحساس ده اللي كيف عندك لمتن قال غير يختلف ما يدرك ام صحيح هذا بخلاف ما يدرك بالعقل فإنه يختلف ما يدرك به ما في شكال الناس مختلفون في عقولهم وفيما يدركون في عقولهم وهو يقول يعني لا, لا اختلاف في, في الإحساس ولا, ولا فيما يدرك بالحباس وهذا غير ظاهر الذي قلنا مادقا امم كلام يختلف لا بالحواسي اي لا, لا يختلف ما يدرك بالحواس ولا الاحساس يعني احساس هو ادراك بالحواس قوة البصر قوة البصر هذه من الحواس والرؤية يحساس <تصفيق>